ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى إِذِ اشْتَدَّتْ رِيحُهُمْ فَتَهَٰى إِن تَهَٰجَّنَتْ جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يُغَشَّى السِّدْرَةَ ما يغشى مَا ذَا قَلْبَصَر وَمَا طَرَا لَقَد رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا تِسْمَتُ ضِزَا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ َّ أَزَل اللهَّهُ بِه مِ سُ الط إتَّبِعونَ إَِّ الظَّنَّ وَما تَهَُ الأأَنْ فُسوَلَ قَدَجَاء أَهُم يورَبِّهِ من مُنهدَاء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 بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى